اتُمْ آيَاتِنَا وَبَصَرَتَهُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاشْتَيْقَنَتْهَا أَنْ خُسُّوا ظُلْمًا وَعُلُوًّا تَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث عير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 رَنَ جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم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 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا نهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعون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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي يُنَاهَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ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 على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وان اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا من من يكذب باياتنا فهم يوزعون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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجسون إلا ما كنتم تعملون